بسم الله الرحمن الرحيم يا مستورين لا تكشف الخفايا لا تغفل عن الموت لا تغفل عن الموت لا تغفل عن الموت ليس له مكان معين ولا زمن معين ولا سبب معين ولا عمر معين يأتيكم بغتى انتم لا تشعرون وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت ثم قبل أن ننادي بأعلى الصوت ربّا هرّجون لا يختاب ولا نع. إذا جاء أحدهم الموت قال ربّا هرّجون. اللهم, اللهم إنك تعلم أنّي كنت أخطب. أنا الآن أرجوك. إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء ولكن لصيام المواجر وقيام الليل ومجارسة العلماء انظر على ماذا يبكون، يبكو يبكون. يبكو يبكو يبكو يبكو انظر على ماذا يتعبرون <تصفيق> لا تركنا إلى الدنيا وما فيها فالموت لا تك يثنينا ويثنيها وعمل لدار البقرة رضوان طازنها والجار أحمد والجبار بانيها فلما فارقت الروح الحياة وسكت ذلك الجسد الطاهر الشريف أخذت فاطمة تقول وأبتاه وأبتاه أجاب ربا دعاه وأبتاه إلى جبريل ننعاه وأبتا جنة الفردوس من فلما دخل قالت فاطمة لأنس يا أنس أطافت أنفسكم أمسحت التراب على هدول إنك ميت وإنهم سيموت ذو العزه والجبروت الكل سيموت إلا ذو العزه والجبروت كل نفس زائقه الموت كل نفس زائقه المن اعطى ابو بكر عمرا وصيه في آخر حياته ليتنا فهمنا عمر الفاروق من هو عمر الصوام القوام يقول ضع وجهي على التراب الا الله أن يرحم عمر ودت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي وددت أن أمي لم تلدني ليتني كنت ورقة تعظى عثمان ذنوري ما ما أدرك مع عثمان تلك الذهية التي لطالما تبللت بالدموع من قشية الله عثمان الذي إذا ذكرت الجنة والنار يبكي وإذا ذكر القبر يبكي بكاء شديد علي بن أبي طا المجاهد العنيد والمقاتل الصنديد يموت وهو يسير إلى صلاة الفجر ما ما ما! Sellaa ابن الخطار للإنتاج والتوزيع تقدم مفرق الجماعات كلمة لفضيلة الشيخ خالد الراشد أقول أحبتي قسوة القلب مرض عظيم ابتلينا به في هذا الزمن فأصبحنا نسمع القرآن ولا نتأثر وندفن موتانا ولا نعتبر ونسمع المواعظ والعبر ولا نتذكر السبب قسوة القلب يرعاك الله وما من داء إلا وقد أنزل الله له دواء فدواء قسوة القلب يرعاك الله مداومة النظر في كتاب الله بتدبر وتفكر فإن هذا الكتاب لو تنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته كم فيه من المواعظ والعبر كم فيه من الآيات والصور لكن كما قال الله ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة أقول موعظة بليغة وكلام موجز بسيط وعظنا به النبي صلى الله عليه وسلم أجمع أهل العلم على أن هذه الموعظة من أبلغ مواعظه صلى الله عليه وسلم لقد أبلغ في الموعظة وأوجز في الكلام كلام بسيط ولكنه يحمل معاني كثيرة ولا عجب فإنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم يقول الكلام القليل فيه من المعاني الشيء الكثير فمن مواعظه البليغة صلوات ربي وسلامه عليه قوله أكثر من ذكر هذه من لذة نعم أيها الغالي يوم غفلنا عن الموت وسكراته والقبر وظلماته والسؤال وشدته ويوم القيامة وكرباته والصراط وحدته يوم غفلنا عن هذه الأشياء قسة القلوب يا رعاة الله فأصبحت كالحجارة بل هي أشد قسوة لذلك قال بأبيه وأمي أكثروا من ذكري هذه من لذات نعم الموت ما ذكر في قوي إلا ضعفه وما ذكر في عزيز إلا أذله وما ذكر في كثير إلا قلله الموت هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب نشاهد ذا عين اليقين حقيقة وكأن بما علمنا يقينا نكذب إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وواعظ الموت فينا كل يوم يندب نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وعل مما نرتجيه أقرب الموت كما قال أهل العلم مفارقت الروح الجسد والحيلولة بينهما انتقال من حال إلى حال وانتقال من دار إلى دار سمى الله الموت مصيبة كما قال جل في علاه إذا أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت لكن المصيبة الأعظم من الموت يا الله الغفلة عن الموت عدم تذكر الموت عدم الاستعداد للموت أعظم من مصيبة الموت يا الله لذلك قال أهل التفاسير في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قالوا يعني أكثركم للموت ذكرا لأنه من كان للموت ذاكرا كان للموت مستعدا قال أبو علي ندقا من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاث أكرم بتعجيل التوبة ونشاط في العبادة وقناعة في القلب ومن نسي الموت عوقب بثلاث تسويف التوبة وكسل في العبادة وعدم قناعة القلب يا رعاك الله إذا مما يرقق القلوب التفكر في الموت وفي أحواله وفي القبر وظلماته. لذلك قال بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة يوم غفل الناس عن الآخرة قست القلوب وعطلت الصلوات وارتكبت المحرمات وتكاسل الناس في فعل الطاعة فيا غافلا عن العمل وغره طول الأمل الموت يأتي بغته والقبر صندوق العمل قل لي بالله العظيم قل لي يا الله هل تفكرت يوما وأنت تخرج في الصباح أنك لن ترجع إلى بيتك مرة ثانية هل تفكرت أن اليوم قد يكون آخر يوم لك في الحياة هل إذا أتاك ملك الموت في هذا اليوم أنت راض عن نفسك لا تغفل يا الله ممن أعرفهم اتصل على أهله في الواحدة ظهرا قال لهم لقد استأذنت من العمل مبكرا فما هي طلباتكم قالوا نريد كذا ونريد كذا ونريد كذا قال ساعة واحدة وأكون عندكم مرت ساعة مرت ساعتان ومرت ثلاث ولم يظهر له أثر اتصل متصل قبيل المغرب بقليل يقول لهم عظم الله أجركم في فلان في الساعة التي خرج منها من مكان عمله ارتطمت سيارته بسيارة أخرى وانتقل من هذه الحياة إلى حياة ثانية قل لي بالله العظيم هل كان يظن يوم اتصل على أهله أنه لن يصل إليهم؟ هل كانوا هم يظنون يوم أملوا عليه الطلبات أن الطلبات لن تصل؟ بل الذي يحمل الطلبات لن يصل؟ كان أحد الصالحين يقوم في هزيء الليل الأخير، يرقى أعلى مكان في قريته، ثم ينادي بأعلى الصوت: الرحيل، الرحيل، الرحيل، كل يوم يكرر على الناس هذه الكلمات القليلة: الرحيل، الرحيل، الرحيل، حتى جاء يوم وانقطع ذلك الصوت، فقال أمير القرية: عين فلان، قالوا ما؟ قال. لا زال يذكر الناس بالموت حتى ماته نعم كان يذكرهم بالموت فأتاه الموت لكن على أي حال أتاه لا زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أنا خبيب به الجمال فأتاه متيقظا متشمرا لم تلهيه الآمال قال أحدهم لصاحب الله وكانت حاله سيئة قال أبا فلان الحال التي أنت عليها ترضاها للموت قال لا والله قال وهل نويت أن تغير هذه الحال إلى حال ترضاها إلى الموت قال ما اشتاقت نفسي إلى هذا بعد قال وهل بعد هذه الدار دار فيها معتمل قال لا والله قال وهل تضمن أن لا يأتيك ملك الموت وأنت على هذه الحال قال لا والله قال والله ما رأيت عاقلاً يرضى بهذه الحال والله ما رأيت عاقلا يرضى بهذه الحال ستنقلك المنايا من ديارك ويبدلك الردى دارا بدارك وتترك ما عنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك وفي عينيك دود القبر يرعى وترعى عين غيرك في ديارك نعم أيها الغالي لا تغفل عن الموت فلقد أجمع أهل العلم على أن الموت ليس له مكان معين ولا زمن معين ولا سبب معين ولا عمر معين يأتيكم بغته وأنتم لا تشعرون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي يعني ذلك ما كنت منه تفر وذلك ما كنت منه تهرب طال الزمان أو قصر لابد أن يأتي الموت والناس عند الموت على حالين يا الله الناس عند الموت على حالين إما محب للقاء الله فيحب الله لقائه، وإما كاره للقاء الله فيكره الله لقائه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت قال لا يا عائشة ليس ذاك لكن هو العبد الصالح العبد المستقيم عند سكرات الموت تأتيه ملائكة الرحمن تبشره بروح وريحان ورب الراضم غير غضبان فيفرح بلقاء الله فيفرح الله بلقائه أما العبد العاصي أما العبد الغافل أما الذي تناسى الموت وسكراته فتأتيه ملائكة الرحمن تبشره بسخط وعذاب من الله فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه أشترط عليكم شروطا ثلاثة لمن أراد أن يجلس في مجلسي شروطا ليتنا اشترطناها في مجالسنا اليوم قال إذا جلستم في مجلسي فأنا أشترط عليكم شروطا ثلاثة أولها لا تتكلموا في الدنيا ثانيا لا تغتابوا أحدا في مجلسي ثالثا لا تمزحوا عندي أبدا فكمن يتذكرون الموت وسكراته والقبر وظلماته حتى إذا انفضوا كانوا كمن قام عن جنازه لا عجب في آخر اللحظات والدعوة هو يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة سيأتي اليوم الذي ستمجد فيه على فراشك تريد أن تودع الصغير فلا تستطيع تريد أن تودع الكبير فلا تستطيع حيل بينهم وبين ما يشتهون ليت شعري كيف يكون الحال في تلك الساعة يوم تشخص العينان وتبرد الأطراف واليدان وتلتف الساقان تريد أن تتكلم فلا تستطيع تريد أن تقول فلا تستطيع وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيل ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فاتقوا الله عباد الله ابكوا على أنفسكم قبل أن يبكى عليكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا احملوا أنفسكم على الطاعات قبل أن تحملوا على الرقاب استعدوا للموت قبل أن ننادي بأعلى الصوت رباه ارجعون فلا يستجاب لنا لساعة تجلس تحاسب فيها النفس خير من أيام وساعات تهدر فيها الأعمار هذه الأيام مطايا أين العدة قبل المنايا أين الأنفة من دار الأدايا أين العذائم أرضيتم بالدنايا إن بلية الهوى لا تشبه البلايا وإن قضية الزمان لا كالقضايا يا مستورين ستكشف الخفايا إن ملك الموت لا يقبل الوساطة ولا يأخذ الهدايا يا مستورين ستكشف الخفايا إن ملك الموت لا يقبل الوساطة ولا يأخذ الهدايا أيها الشاب ستسأل عن شبابك أيها الشيخ تأهب لعتابك أيها الكهل تدبر أمرك قبل سد بابك يا مريض القلب قف بباب الطبيب يا منحوس الحظ أشكو فوات النصيب بالجناب قليلا وقف على الباب طويلة واستدرك العمر قبل رحيله وأنت بداء التفريط عليلا يا من نذر الموت عليه تدور يا من هو مستأنس في المنازل والدور لو تفكرت في القبر المحفور وما فيه من الدواهي والأمور كانت عين العين منك تدور يا مظلم القلب وما في القلب نور الباطن خراب والظاهر معمور إنما ينظر للبواطن لا للظهور يا من كلما زاد عمره زاد إثمه يا من يدور في المعاصي فكره وهمه يا قليل العقل وقد دق عظمه يا قليل العبر وقد تيقن أن القبر عما قليل يضمه كيف نعظ من مات قلبه لا عقله وجسمه نعم أيها الغالي بد من الرحيل طال الزمان أو قصر سيأتي ذلك اليوم الذي ستودع فيه الحياة لكن قل لي بالله كيف سيكون الحال عند ساعات الرحيم الذي أخر الناس عن التوبة طول الأمل الذي أخر الناس عن التوبة والصدق والاستعداد للآخرة طول الأمل ولقد قال الله عنهم درهم يأكلوا ويتمتعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون الكل سيموت إلا ذو العزة والجبر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الكل سيموت لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون ولأن الله قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت مات الحبيب بأبيه وأمي الذي كان يقول في آخر لحظات الحياة ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد من وصايا في ساعات احتضاره وفي ساعات وداعه أنه كان يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم صعد المنبر آخر ما صعد قال من أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه من سببت له عرضا فهذا عرضي فليقتص منه من ضربت له جسدا فهذا جسدي فليقتص منه إن رجلا خيره الله بين ما عنده وبين زينة الحياة الدنيا فاختار ما عند الله فبكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقالوا ما الذي يبكي هذا الشيخ الكبير لقد علم أنها آخر ساعات الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في آخر ساعات احتضاره أخذ يضع يده في ركوة من الماء ويمسح على وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات اللهم هون علي الموت وسكراته اللهم هون علي الموت وسكراته فلما رأت فاطمة شدة البلاء على أبيها أخذت تقول و كرب أبتاه و كرب أبتاه. أبتاه فأخذ يقول لها لا كرب على أبيك بعد اليوم لا كرب يا فاطمة على أبيك بعد اليوم ثم أخذ يشخص ببصره إلى السماء ورفع يده السبابة وهو يناجي ربه ويقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تب علي اللهم الرفيق, اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى ثم سكتت الأنفاس الطاهرة وتوقف القلب الكبير لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون لأن الله قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفئمت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت فلما فارقت الروح الحياة وسكت ذلك الجسد الطاهر الشريف أخذت فاطمة تقول وأبتاه وأبتاه أجاب ربا دعاه وأبتاه ربا دعا وأبتا جنة الفردوس معوى وأبتا إلى جبريل ننعى فلما دخل قالت فاطمة لأنس يا أنس أطابت أبوسكم أطافت أنفسكم أم تحت التراب على رسول الله يقول أنس وقل في نفسي والله ما طابت ولكننا ألجمناها إلجاما مات الحبيب لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون الكل سيموت إلا ذو العزة والجبر ثم يموت الصديق رضي الله عنه أرضاه خليفة الحبيب وفي ساعات احتضاره وكانت ساعات احتضاره بليل أخذ يقول لعائشة في أي يوم نحن قالت يوم الاثنين قال في أي يوم قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم قالت يوم الأثنين ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا في منامه سألوه في ساعات مرضه سألوه في أيام مرضه عطت نفسك على الطبيب قال نعم قالوا ماذا قال قال قال قال, قال إني فعال لما أريد قال الطبيب إني فعال لما أريه فلم اشتدت عليه السكرات ورأت عائشة سكرات الموت على أبيها أخذت تستشهد ببيت تقول فيه وعادل وما يغني الحذارة عن القتا إن حشرجت يوما وضاق بها الصدر فقال يا عائش لا تقولي ذلك ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من قتحين نعم أيها الغالي قل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب واستهاده فينبئكم بما كنتم تعملون أوصى أبو بكر عمرا وصية في آخر حياته ليتنا فهمناها قال يا عمر إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل ما تصدق لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون الكل سيموت إلا ذو العزة والجبر ثم يموت الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وهو يصلي الفجر في يوم ضيع فيه الناس صلاة الفجر هل لسبب شرعي ضيع الصلاة الفجر أم بسبب المكوث ساعات وساعات أمام الشاشات والقنوات مات طعن وهو يقرأ قوله جل في علا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله نعم أيها الغالي طعن شهيد المحراب فلما أفاق كانت أول كلمة قالها أصلى الناس اسمع يا رعاك الله أول كلمة تلطظ بها عمر يوم أفاق من غيبوبته قال أصلى الناس ثم يمرأ الدم ينزف منه نسفا فيقن أن الموت قد اقترب كان هناك شغل يشغله وهم يهمه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها يقرئك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست أميرا للمؤمنين بعد اليوم قل لها يبلغك عمر السلام ويقول ويستأذنك أن يدفن مع صاحبي يريد أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الممات رفيقه في روحته وجيئته يريد أن يرافق حبيبه حتى في الممات فذهب عبد الله بن عمر وطلق الباب على عائسه وقال لها يقرئك عمر السلام ويقول لك أتأذني الله أن يدفن مع صاحبي فقالت الصديقة بنت الصديق والله إني كنت أريده لنفسي أريد هذا المكان لنفسي والله لأوثرنه على نفسي والله لأوثرن عمر على نفسي فلما رجع عبد الله بن عمر ورأاه عمر قد أقبل قال أجلسوني فقال ما الخطب يا عبد الله بن عمر قال أبشر يا أمير المؤمنين فقد رضيت فتهلل وجه عمر رضي الله عنه أرضاه القضية كانت تشغله القضية كانت تهمه يا رعاك الله ما كان يوصي بمال ولا بعيال ولا بحلال القضية قضية مرافقة في الدنيا وفي الآخرة فقال عمر إن أنا ميت فغسلوني وكفنوني ثم حملوني واطرقوا عليها الباب وقولوا يستأذن عمر مرة ثانية فإن أذنت وإلا خذوني إلى مقابر المسلمين فلما حانت ساعات الاحتضار وبدأت تتنزل عليه كربات الموت أخذ عبد الله بن عمر رأسه ووضعه على فخذه فقال عمر ضع وجهي على التراب علنا الله أن يرحم عمر ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي ودت أن أمي لم تلدني ليتني كنت ورقة تعبد من هو عمر الصوام القوام يقول ودت أني خرجت من هاك آفا لا لي ولا علي مات عمر مات عمر لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون الكل سيموت إلا ذو العزت والجبر ثم يموت عثمان رضي الله عنه وأرضاه يموت وقد رأى في منامه في تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تفطر عندنا غدا تفطر عندنا غدا فأصبح صائما رضي الله عنه وأرضاه تسلقوا عليه البيت وطعنوه وهو يقرأ القرآن فتدفقت تلك الدماء على لحنته الطاهرة ثم أخذ يدعو ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اجمع شمل أمة محمد اللهم اجمع شمل أمة محمد عثمان وما أدرك مع عثمان تلك النهية التي لطالما تبللت بالدموع من خشية الله تلك النهية التي لطالما تبللت بكاء وخشية من الله جل في علاه عثمان الذي إذا ذكرت الجنة والنار يبكي وإذا ذكر القبر يبكي بكاء فديدا فإذا قيل له لا تبكي لل للجنة والنار كبكائك للقبر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة إذا كان الذي فيه هين فما بعده أخون وإن كان الذي فيه شديد فما بعده فما بعده أشد ما عثمان قارئ القرآن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عثمان الذي نفس بأمواله كربات المسلمين عثمان الذي كان أبا للأرامل والفقراء والمساكين ما لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون الكل سيموت إلا ذو العزة والجبر وبعد ساعات الفجر تحلو دقائق الاستغفار فخرج علي مستغفرا الرب بعد قيام الليل منطلق إلى صلاة الفجر فيطعن وهو في طريقه إلى المسجد شتان بين خواتيم وخواتيم شتان بين من يقتل وهو يسير إلى المسجد وشتان بين من يسير إلى معصية في الله ثم يوم علم علي أنها النهاية قال أبقوه فإن أنا بقيت قتلت أو عفوه وإمت فاقتلوه قتلتي وعجلوه فإني مخاصمه عند ربي جل في علا ولم يتلفظ بعدها بكلمة إلا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى فارق الحياة علي المجاهد العنيد والمقاتل الصنديد يموت وهو يسير إلى صلاة الفجر مات لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون الكل سيموت إلا ذو العزتي والجبروت مات أبو هريرة راوي الحديث والمرافق للنبي في روحته وجيئته ماذا يقول في ساعات الاحتضار يقول آه آه من قلة الزاد وطول الطريق راوي الحديث ناقل السنة وناقل العلم الشرعي للأمة يقول آه من قلة الزاد وطول السفر فماذا يقول المفرطون أم فماذا يقول المقصرون أم ماذا يقول المذنبون والمضيعون مات أبو هريرة لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون الكل سيموت إلا ذو العزة والجبرون ثم يموت أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه وأرضاه كانت ساعة احتضاره بليل فقال لابنه أصبحنا قال ليس بعد ثم سأله مرة ثانية أصبحنا قال ليس بعد ثم سأله مرة ثالثة قال أصبحنا قال نعم قال أعود بالله من ليلة صبيحتها إلى النار أعود بالله من ليلة صبيحتها إلى النار ثم أخذ يدعو ربه ويناجيه ويقول اللهم هم إنك تعلم أني كنت أخافك أنا الآن أرجوك اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك أنا الآن أرجوك اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء ولا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لصيام الهواجر وقيام الليل ومجالسة العلماء انظر على ماذا يبكون انظر على ماذا يتحسرون ونحن النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها فليس للمرء دار بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها مات لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون الكل سيموت إلا ذو العزة والجبر امرأة من الصالحات ألقي في روعها أنها تموت ألقي في روعها أنها تموت فقالت لزوجها أريد أن أذهب إلى مكة أريد أن أذهب إلى مكة أريد أن أرى بيت الله جل في علا ودعت الصغير والكبير كأنها تودعهم لآخر مرة طافت وسعت وقصرت ودعت وتبرعت، ثم في طريق العودة انقلبت السيارة وأصيبت في رأسها إصابة بالغة فنزل زوجها ومددها على جانب الطريق فإذا هي رافعة إصبعها السبابة تتشهد وتقول لا إله إلا الله أقرأ أهلي مني السلام وقل لهم الملتقى الجنة أقرأ أهلي مني السلام وقل لهم الملتقى الجنة ماتت ماتت لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون ولأن الكل سيموت إلا ذو العزة والجبر شتان بين موت الصالحين وبين موت أهل السفور وأهل الفجور شاب من الشباب أعرفه تمام المعرفة فيه من الحياء شيء قليل لا يكفي حتى يردعه عن الحرام لكم مررنا على بيت ذلك الشاب والشباب عنده مجتمعون في لهو وضياع للأوقات والأعمار كنت أمر عليهم في أوقات الصلاة أقول يا شباب لله حق لله حق فأدوا حق الله ثم اصنعوا ما تشاء على الله أن يتدارككم برحمته كانوا لا يستجيبون ثم جاءت الأخبار أنهم قد نووا السفر إلى بلاد الكفار حيث يحارب الله بالمعاصي ذكرناهم خوفناهم ولكن تمكن منهم الشيطان وزين لهم أعمالهم وقال لا غالب لكم من الناس وإني جار لكم ذهبوا ورجعوا بعد ثلاثة أيام يحملونه في تابوت ما الخبر ما القصة ما الخط أكثر من الله والضياع والمعاصي فأصابته نوبة قلبيه وخر ميتا في مكانه ذهبوا وهم يسيرون جميعا على الأقدام ورجعوا وهم يحملونه على أكتافهم هل كان يظن يوم أن سافر أنها آخر سفرة يسافرها في حياته؟ وقفت على قبره تذكرت الأيام الماضية كم ذكرناهم كم قلنا لهم ولكن لا تحبون الناصفين كم قلنا لهم وكم معظناهم ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون أهكذا يموت الشباب قلت في نفسي ما جاء من أرض جهاد حتى نكون به من الفرحين ما جاء من أرض علاج حتى نكون عليه من المشتقين أما جاء من أرض يطلب فيها العلم حتى نكون به من المباهين الكل سيموت إلا ذو والجبر فتق الله عباد الله، اتق الله عباد الله، فالعمر مهما طال فهو قصير، والدنيا مهما عظمت فهي حقيرة. أكثروا من ذكر هذه من الذات، ومفرق الجماعات، ومجتم البنين والبنات، زوروا القبور، فإنها تذكركم، تذكركم الآخرة. أكثروا من مجالس الذكر.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 هم الفاسقون. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتينا وخير أيامنا يوم القاتل اللهم أطل أعمارنا وأصلح أعمالنا اللهم امن علينا بتوبة نصوح قبل الموت وشهادة عند الموت ورحمة بعد الموت يا رب العالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بها نحيا وبها نلقى الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم هون علينا الموت وسكراته والقبر وظلماته والسؤال وشدته والقبر وضمته ويوم القيامة وكرباته اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك أنت أهل الثقوى وأهل المغفرة اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد على آله وصحبه أجمعين ختام. تقبلوا تحيات إخواني في مؤسسة صدب الخضاب لإنتاج والتوزيع. الدمام رقم الهاتف 038428441 تم هذا العمل في استديو صوتيات العالم الأحسن رقم الهاتف 035881980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.